أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمَنُوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم وعصوا رسوله وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عليد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 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيد قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن نا لفي شك مما تدعون إليه مريب.